بسم الله الرحمن الرحيم بنابي خوي بخشندري مهربان سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم هرسي لأسماء كانوا زويده يستعيش خادكَن وهرأوب على دستي كرب له ملك السماوات والأرض يوش اي هو وهو على كل شيء قدير هرب اودى صلاه خوانيه اسماءك كانوا زبي دجيان ودمرينا واودى صلاه بسره موشت يقدا هيا هو الاول والاخر والله والباطن وهو بكل شيء عليم هر اوي كمين ودواهمين وديارنا ديار واوبهموش تكاغايا هو الذي خلق السماوات والارض في سته ايام ثم استوى على العرش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 تا شان سەر سر عرش پاورمان پیتی بوشی وی شیاوی خوابی دەزانێت چی دەچێتە چی تناوزوی و چی لی دیت درو و چی آسمان و دیت خوار و چی بو سردکوی و لحرچوی بن خوال قلتان و خوابی بە بحرچی کدیکن لعو ملک السماوات والأرض و الله ترجع الأمور هاون ئاسمانەکان تی آسمان کانو زوی هر بو و همو کاریک هر بولای لای گراندریت توا یولجو اللیل فی النهار و یولجو النهار فی اللیل و هو علیم بذات الصدور شو دباد بناو روش دا پایز دا و روش دەبات بەناو شودا لە زستان و دا واخواء قادار بن يازين او دلان آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير باوربهين انبخواه فيغنبركيو بَبَخْشَن لَوْ سَامَانِيكَ أَخْوَايَ وَيَكْرُدُوا بِجِنِشِينِي پِيشِينَن تيَايْدَا إِنجَا أَوَانَتَان كَبَاوَرِ هِينَا وَودَارَايَان بَخْشِيوا فَادَاشْتِي گُورِهَم بُهَيَا وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالرَّسُولِ يَدْعُوكُمْ لِتُؤْمِنُوا بِرَبِّكُمْ وَقَدْ أَخَذَ مِيثَاقَكُمْ إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ او چی تان بو باور بخوانا هینن که پیغمبر بانک تان دکات که باور بپروردگار تان بینن لکا تیک دا که بگمان خواب ایمانی باور هینانی لیور گرتون اگر ایو باور دارن هو الَّذي ينزل على عبده آيات من الظلمات الى النور وان الله بكم لرؤوف رحيم واوزات يد نريب وبدي خيك محمد صلى الله عليه وسلم بلغا اتانون تال تاريكستاني گمرائي درتام بيني بونوروناچي وبراستي خوا بران وبسوز مهربانا وَمَا وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض 110. لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل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 لە کاتێک دامیراتی ناو ئاسمانەکان و زەوی بۆ خوا دەمێنێتەوە یەکسان نین ئەوانتان کە لە پێشگررتنی مەەکەدا ماڵیان بەخشی و جنگاون لەگەڵ ئەوانەی لە دوای فتح ئەو أو کارانە بکەن، ئەوانە پلو پایەیان زۆر گەورەترە لەوانەی کە لە دوای گرتنی مەککە ماڵیان بەخشی و جنگاون، و بە هەردوو لا خوا بەڵێنی بەهشتی داوە و خوا ئاگادارە بۆی کە دەیکەن. <تصفيق> الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم. كسي <تصفيق> قرض 119. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم, بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار فالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم. لراجع دا كتوبيا وانو آفرتاني إيمان دار دبينيت كرونا تيبا وريان لپيشيان ووللعي راستيان وداروات. پي عندلين مجدي إيه وأمره بهشتان ككروباري زور بجيريان دا دروات. تيادميان وبهامي شيء. هر أوي سركو تني يوم يقول المنافقون وَالْمُنَافِقَاتُ لِلَّذِينَ آمَنُوا يَغْرُونَ نَقْتَ بِاسْمِ النُّورِ قِيلَ اُجْعُ ورَاءَكُمْ فَنْتَمِسُوا نُورًا قِيلَ اُجْعُ ورَاءَكُمْ فالتمسون رم فضرب بينهم بسور له باب فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. لو رجدا بيان أفرتان درودا باقانه که باور دار بون سیرک من بکن تا لە چی تن تروش که قرقرین پیان دو تری بگرنه او بدو وای خوتن و دارای رونا چی بکن با خوتن یکسر شورا یک دچشل نیوانی اند که درجای چتی دار روینا وای رحمتی تیار دل الم نکم معكم قالوا بلا ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله دوروان ئیمانداران باننگ دەکەن و دەڵێن ئایا ئێمە لەگەڵ ئێوە نەبووین لە نوێژ و ڕۆژوودا ئیمانداران دەڵێن بەڵێ لەگەڵ مادابوون دووروو پیلاننجێڕ بوونوە چاوەوانی نەمانی باوەدارانتان دەکرد و بوون وە هیوا و فریویدان تا فرمان خوا مردن و شیطان شەان فریویدان بە لێبورددەی خخوای گەورە خذ منكم فريضة ولا من الذين كفروا مأواك النار هي مولاكم وبأس المصير. أمرهيز بريتي جورناجيري نلا إيو ونلا بيباوران بورزكار بونتان أو أجريش أي سرّن زاميش تنخرّب؟ ألم يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَى قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَلَا يَكُونُ كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ. ولا يكونوا كالذين اوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الامد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون آية وقتي او نهات وبو بروادان كذليان ملكد بؤا موجغاري خاو او قراني وەک ئەو کەسانە لە جوولەکە و گاور مەبن کە لە مەو پێشکتێبی ئاسمانیان پێدرا وە ماوەیەکی دوور و درێژیان بەسەردا تێپەڕی ئینجا دڵیان رەقبوو وە زۆربەیان یاخی و لە سنوور دەرچوون اعلەمو ئن اڵڵاه یحیی قاد فانا لكم الايات لعلكم تعقلون بيغمان بزانن قهوه زوي زندودكاتو دواي مردني بيغمان نشانه وبلكان مانبورون كردونه توا تابير بكنوا المصدقين والمصدقات وأقرب الله قضاً حسناً يضاف لهم و لهم أجر كريم بيغمان پياوان وجنان خير خواز اوانش قرض دادن بخواب قرضي چي يا متي هجاران دادن چن برامبر ديان دريتا و و اوان هي اوانه زور تاك والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصد quون والشهداء عند ربهم لهم أج والذين كفوا وكذبو بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. وأوانيبا وريان هنا وبخوا وببيغام براني. أوانا خويا نرزعويا. وشهيدان لليبر وردقاريا. خاون پاداش تو نور رونا چي خويا وأوانيك باب وربون بالجو نشانكاني إيمان بدروزاني أوانها ولي أجري ذو زخن. إعلم أنما الحياة الدنيا لعب وله وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر وتفاخر. بَيْنَكُمْ وَتَكَافُؤٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ كَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ كَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ ثم يهيج فتراه وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور وفي ذلك أحيان الدنيا تنهى قلتوا أنه يقوموا بإمكانهم وإنهانهم لاڤ لێدانە بە دارایی و منداڵی زۆرەوە وەک بارانێك وایە کە حاسلاتەکەی دڵخۆش بکات پاشان وشک ببێ و بیبینی لە پاشان ببێت بە پووش و پلاش لە ڕۆژی دواییشدا سزای تندو سخت و سەخت هەیە بۆ ولی پەرستان وە و رەزامەندی هەیە لەلایەن خواوە بۆ خوا ناسان دنیا ژیانی چی هیچ نیە جگەڕابواردنێکی خەڵەتێنەرە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 والله الله الفضل العظيم پیش برچیب کن با دستخستانی لخوشبون للم پروردگار تانوا و با بهشتیک که پانتایی بوینی پانتایی آسمان و زویا آمادک راو با اوانی باور یانه ناوا پێغەمبەرانی، پیغمبرانی او بەخششێکی بخششی چی بە دیداد به هر کس که خوی بیوید و خواه خوا بخششی گوریا.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 نلا زبي ونلا خدي خوتها دا إلا للوحل المحفوظ دا نسرى واعيش أو يبدي بهينين لكي لا تسو على ما فاتكم ولا تفرحوا بما أتاكم والله لا يحب كل مختال فخور تا خفدن نخون بو اویل داستان سو، و دل خوشو غران پیداون، و بزلزان چی شنازی كري خوش نبید. الَذِينَ يَبْخَلُونَ الناس النَّاسَ بِالْبُخْلِ وَمَن يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ وَالْغَنِيُ الْحَمِيدُ ئەوانەی تروچی و رزیلی دکن و فرمان خەڵکیش دکن رزیل و بن و هرکس پشت هەڵکات او بێگومان خواهر خوی خۆی نیازی پاس کروه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 وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز سوين بخواب راستي إياما في غنبراني خوما من بەڵگە و مععزیزەی ڕونەوە، وە کتێبی ئاسمانی و تەازوی دادمان بو بۆ ئەوەی خەلچی بەدادگەری رفتار بکەن لە نێوخۆیاندا و ئاسنمان دروست کرد کە ئەوەی هێزی زنجی جەنجی هەیە بەوە، وە چی زۆری هەیە بۆ خەڵکی، و تا دەری دری چ کەسێک یارمەتی ئاینی خوا و پێغمبەرانی دەدات کە پەنهانیشە، بێگومان خوا بەهێز و هزود صلاتا. وَلَقَدْ أَوْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ فَمِنْهُمْ مُهْتَدٍ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ سَوَنْ بَخْوَ بَيُجْمَان نُوحُ إِبْرَاهِيمًا رَوَانَكِر وَلَنَا سَكَانِيَ پیغمبری تیو کتیبی آسمانی من دانا انزا هند چان رینمونی آنور و زوری شیان یاخی و کافر بون ثم قفینا على آثارهم بی رسولنا و قفینا بی عیس ابن مریم و آتیناه الانجیر و آتیناه إلا وجعلنا في قلوب الذين تبعوا رفتا ورحمة ورهبانية بتدعوها ورهبانية بتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء ضوان الله ما رعوها حق رعايتها فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسكون لباشاً بشوين أوان داديساً في <تصفيق> غمبران خوماً من نار ودواتر عيسى كري مريم من یا دلی اوان دا کشوینی کوتون سوزو بزیمان درس کرد و گوشت ک که خویان دا انهینا بو که ایم او اوان لسر پیویز نکرد بون بلام خویان دا انهینا بو خوا دیخوا که چی وقت پیویز بو پارزگاری او گوشت جیریان نکرد ایم اش بخشی من بوانهان که باور یا انهینا بو پاداشتی خویان و زوری شان سنوور درچون یا <تصفيق> الذين آمنوا تتقوا الله وآمنوا برسوله وآمنوا برسوله يأتكم كثرين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويؤفر لكم والله غفور رحيم أي أو كسانيبا ورتن هنا و الأخابت السنوبا وربين ببيغم دو باشتان لرحمت و بخششی خوی پید بخشی ورون اچیکتان داداتی کرنمونی پیبکن ولیتان خوش دبیت وخوالی خوش بوی مهربان لئلا یعلم اهل الكتاب اللا یقدرون على شیئ من فضل الله وان الفضل بید الله وأن الفضل بيد الله يأته من يشاء والله ذو الفضل العظيم تاء أو خا ون paragraphs آسمان يكَان بزانا كد الصلاة يانية بصره يسيج لبخشش خوا وهرتسي بخشش هيا بدس خوايا ديداد بهركسي كخوي بيت وخوا خا وني بخشش زور جورة